صادرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصادرين لا كان لنبيل أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض